Nie ma wątpliwości, że Wielu z nich jest w مقبوب علمي ولم ضالي آمين إن الذين ابتقوا إذا مسهم لم تأتيهم بآيات قالوا لو نتتبيتا قل إنما أتبع ما ربي هذا وَدُونَ يحفظون التهريم من